ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب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 وَمَن يُقَشِّعُ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنَ بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون.